بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو من منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا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 وطعاما ذا غصه وعذابا يَوْمَ يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اننا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصافر عون الرسول فأخذنا فأخذناه أخذه وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يومئي يجعل الولدان شبا السماء أم فطر به كان وعده مفعولا